والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه اليوم وعلاه وتبع الرجال نستكمل بعون الله تعالى حدثنا حول كتاب الجنائز وما يتعلق بها بالأحكام من مختصر الشيط غليل بن اسحاق لفقه الإمام نال ونتكلم ان شاء الله عن نكرهات الجنازة وكما تقدم المصني فذكر لنا طائفة من المندوبات المتعلقة بالغسل والدفن والكفن ونحن جارك فإن النكرهات التي تناولها أيضا تتعلق بذلك كل بل تتعلق وقل هو قبل ذلك من أحكام الاختبار وما يتعلق فقال رحمه الله في المكرومات وقلها حلق شعره وقلها حلق شعره وقلها حلق شعره وقلها ظفره وهو بدعاته وضم معه انفعل ولا تنكره روحون ويؤفض عرضها وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده وعلى قبره وقولوا استغفروا لها وانصراق عنها بلا صلاة او بلا اذن ان لم يطوره وحملها بلا وضوء وادخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وتكرارها المقروف سبق الحديث هنا عن تعريف انه ما يستهب المرأة على فعله ولا يؤكم على ترتيب هو عبر عنه احيانا بأنه ما خالف الاولى والمقروهات اللي المصنف رحمه الله اشار لنا هنا في هذا النص هي على النحو التالي وان مساله حلق شعر الميت وتقليم اظافره ونسف القروح او الجروح المصنف رحمه الله ذكر ذلك او ذكر وفي ذلك الميت او سواء كان هذا الرديا من بعض الموسن او اهل الميت فلا يقود حلق شعري الذي نهى حلقه ليس شعر الحلق العام لكن شعر الرقيه أو, او الشعر الذي يحرم حلقه يحرم حلقه في حال انماط عيب، لكن المصنّر يكره حلق الشعر وهو يجوز حلقه في الجنيه. يكره للإنسان أن يقوم بنقصة النيل أو حلق عنده أو تقليم أظافره ونحو ذلك. مراعاة لكرامة النيل، مراعاة لفرمه، ولأن يخ الله عز وجل على هذه النيل أفضل من أن يلقاه وقد فعل به ما فعل. بعض المص... بعض الناس او بعض الفقهاء يفي يجيز بذلك يجيزون من ذات التنظيف والتطهير للميت المصنف رحمه الله يفتي ان هذا بدعه غير معروفه في العصر الاول فلم يعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه ولا التابعين ولا المرسل الى يومنا هذا انه القابل لحلقه شعر ميت او بتقليم ظفر ومالك رحمه الله روى عنه هذا قول يقول يكره قد يتبع الميته بمجمره او يطلع مؤطاره او تخلق عناته وراء ذلك بضعة ممن يفعله وعيدا لا يختتن بعد نوته لكن ينقى الاظافر او تنقى الاظافر من ما فيها من وصف مسألة الختام بعد الوفاة قد يقع فيها كثير من الناس يقولوا ان ما تبدون ان يختتن فيختتن بعد الميت. بعد الميت وهذه تقطع غالبا في الصغير ولكن اليهوديه يرون ترى ذلك وهنا نقطه بسيطه لان مساله فكران الانسان بعد وفاته هي عاده اليهود واليهود عندهم كتاب واجب وعندنا نحن في خلاف ما بين اليهود بشكل بالنسبه لكتان الذكور اليهود عندهم الاختان ضروره حتى لو ما اختن لو ما بعد وفاته يعني لو قبل ان يختن في يوم السابع فما هي عادة اليهود حتى هو اعتقادهم انه يختار حتى ولو كان ميت لكن لو وقع للميت او لو وقع من الميت شعر الوقع منه دفتر اثناء أو بعد الوفاة بسبب تساقط جلد من احد جانب نلغي ان نمن ذلك إلى الميت لان يقع في كتفه استحدابه وونفعه بعض الناس من تقليم الاظافر القص الشعر ايضا لضم بما يتساقط من الميت عمد او ما يتساقط منه بلا عمد يضم في كتفه ووجه الضمي كما يقول العلماء ان ما سقط هو ججء من الميت سواء كان الميت رجل او مرأة من المكوهات التي اشار عليها المصنف ايضا مسألة نكئ القروح بمعنى بط الجروح التي في منها منا فيها قيطا او جم او صلي يقول هؤلاء ان يقوم الانسان بناكئها اي بتصفيتها بل يغسر على تلك الحالة ووجه القولي بذلك ان نكئ هذه الجروح سبب لخروجنا فيها من اذى وهو مقروه لكن يوخذ العفر منها او اليسير منها يعني مسائل قطعة من القطن او من ديلي او نحو جاي قصدا التنظيم من المقروهات التي ذكرها مصنف على مشهور المذهب قرأة القرآن عند نزع الظروح من شخص. خلافا لما يقوله بعض الفقهاء باستحباب قراءة صوت اليسير عند الابتكار <تصفيق> نظرا لانها تهول على الميت السكرات النوت وتكون صادق في النطر ومسألة اقتراءة صورة يزيل عند الاحترار مسألة مشهورة جدا عند كثير من الناس ولها ما يؤيدها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاحاديث تدور ما بين كونها موضوعة او ما بين كونها ضعيفة والنور في هذه الاحاديث هو عليها من التعليقات لزيادة الفائدة للقول بان مسألة اقتراءة يزيل عند الميت حديثه او احاديثها ليست صحيحة او لا ترقى الى ذرة السخة فنأخذ مثلا حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروتها نزل بعقوله اية منها ثمانون ملكا واستقرجت الله لا اله الا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها او فوصلت بصورة البقرة وياسيني قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له وقرأوها على موته الحديث نروي عندي الإمام أحمد والإمام الطبراني في معجمه الكبير ونرويه بلفظ مختصر عند الإمام أبي داود وابن النجم لكن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وضعب هذه الروايات الشيخ شعيب الأرماؤوت يقول عن غرية أحمد إن إسنادها ضعيف بجهالة أبي عثمان وابي في حديث آخر ومشور عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نام الميت اليوموت ويقرأ عنده ياسين إلا هون عليه إلا هون الله عليه. الحديث مخرجه لنوب ديلمي في مصنف التردوس وعن أبي نعيمي معلقة وجاء في اتحافة القيارة المارة إن مروان الحارس بسنة ضعيف وضعف مروان بن سال الجزري ولو شايد من حديث ناقل بن يساس ولو الحديث المتقدم رواه أصحاب السنة والإمام الأباني رحمة الله عليه أطال الكلام على ذلك وحكم على الحديث من وضع السلسلة الضعيفة وأجال رحمه الله الكلام في تضعيف هذا الحديث أو بكونه يبقى نخلص إلى القول إن مسألة براءة ياسين عند الاحتبار اذا اعتقد بعض الناس ان سكتها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان كان حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم ليس هي احاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشارنا إلى ما ورد في من الحديث وكلام العلماء في هذه الى حديث من المسائل المكروهة ايضا في الجنازة ان يتبع الميت بالروائح ونحوه. او بتجميل الدار ووساح خلف الجنازة ونحو يعني يقال البقور في الدار اصناع الغرف ونحو ذلك هذا من نعمل السبب لكن الروائحة الطريبة مرأس بنا ووجه الكراها هنا ان الملكية دائما اخماء الطلاب او غالبا يرون كراها تأشياء خشية اعتقاد سنيتها يعني فهمها قد يؤدي الاعتقاد سنيتها او يؤدي اعتقادات فاسدة يعني مثلا مسألة التكرارة في البخورة نحو ذلك ان فاعله يقصد الزوال رائحا او يقصد به طرد الجن من المكان وبعد العام يعتقد ذلك ان الجن تحضر حين الغسل حين رفاه فيطرد الجن بذلك لكن لو تنصرف عليه بقصد ان هو يزيل رائحا من المكان على صفحة العموم وليس استنادا بسمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس استنادا الى هذا الاعتقاد في فاسق مسألة طرد الجن نحو ذلك ولا لا لي ولا إفكار مسألة القراءة بعد الموقف وعلى القبر من المسائل المقروهة لأنها ليست من عمل الصلف الصالح كذلك الصياح خلف الجنازة ليس من عمل الصلف الصالح بنعنى أن مسألة القراءة لم ترد تماما عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا القوام لقراءة القرآن عليها او انهم صاروا خلفا جنازك بالصياح ونحو ذلك لان هذا الصياح نوع من ارواح الضدع او المحرمات التي كان يفعلها الجهلية وهذا فيه جزع شديد وعدم الرضا بالقضاء والقدر ويوى عن اي الربيع رضي الله عنه ارضاه انه قال كنت مع ابن عمر في جلازة فسمع صوت انسان يصيح فدعت اليه فاسكته قلت يا ابا عبد الرحمن من اسكته قال إنه يتأذى بالميت حتى يدخل قبره حتى يدخل قبره بعد المتأخرين من الملكين يرون أنه لا بأس القراءة والذكر وبعلم ثوابه الميت وأن يحصل له الأجر بزادة والإمام القراءة رحمه الله يقول الذي يتجه أنه يحصل لهم بركة القراءة أنه يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدخل عندهم أو يدخلون عندهم وما قال تؤطل القراءة وإن حصل اختلاف فيها قال لا ينبغي المروعة فلعل الحق هو ان هذه الأمور مغيبة عنا وليس اختلافة من طقل شرعي في أمر هن يقع ذلك ام لا المسألة فيها كلام واسع للمعلماء في مسألة القراءة ترأت القرآن على الميل والذين يتمسكون بالجواز لهم مبررات والذين يتمسكون بالمنع لهم مبررات الشيخ عليش رحمه الله يقول ان ظهر قصول بركة القراءة لقصولها بمجاورة الرجل الصالح ولا تتوقف على التكليف فقد حصلت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والغواب وعيرهما كما ثبت الجملة فينبغي أن لا يهمل أمر الموت من القراءة فلعل الواقع في ذلك هو الوصول لهم وليس هذا حكم شرعيا ويقول الشيخ عليش أيضا وكذا التهليل ينبغي أن يعمل ويعتمد على قطل الله تعالى وساعة رقمه هذا كلام متأخير الملكية رحمة الله عليه الشيخ عليش رحمه، ولكن لا رأيك أبناء في الله من ذات من الإنساط وإحقاق الحق ان كثيرا من علماء الامة لا يروا ان قراءة القرآن عن الميت تفيد شيء، ويقولوه ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمار اولى من الثلاث ورد فيها الدعاء ولم يرد فيها, فيها, فيها في القراءة ايما كانت القراءة مستملة على دعاء يعني اذا كان سيقرأ اهات مستملة على دعاء لكن لو اطلقنا القول بما يقوله المالكية ان مساعدة القراءة مطلقها عن الميت فقد فتحنا بذلك الباب من اجتماعي وقراءة المقرئين واتخاذ القرآن كالفة وصنعة يتجر بها على المقابع وتزيين الأصوات وتخزينها والتمطيط في القراءة وهذا يقرأ وسط النساء وبعضهن يكون نحوية والقموم ليست محل كهارة حتى يقرأ عليها كتاب الله عز وجل حيث أصبح, أصبح ذلك صنعة يتخذها كثير من الناس ويعيشون عليها وينسوا عن تلك القراءة للقراء والتطويل في موضع والتقصير في موضع وتقطيع القراءة وينشع عن تلك القراءة مجاملات وبعض الناس يتبادرن ويتسابقن للقراءة على قبور الناس معينين لأن هذا القبر صاحبته أو صاحبه سيحضل لهم من الهدايا كذا وكذا فيملغي أن يحذر الناس من ذلك وأن يعلموا أن ذلك مما يتناسى مع حرمة كتاب الله عز وجل ومكانته ويتناسى مع حرمة الميت. لكن استغفار الميت لا باس به استغفار الميت متلقى في اي وقت لا باس به بعد الوفاهه اثناء الوفاهه الا ان المشرع رحمه الله نص على كتابه استغفار اثناء الكشيه ان هو واحد يصيح في وسط الناس استغفر الله او استغفر الميت هذه ليست من عمل الصلاة من عمل السنه في الصلاه خطويه علي عن سعيد بن جرير قال كنت معه في جنازة فسمع رجلا يقول استغفروا الله غفر الله لكم فانهاه لكن الاستغفار بعد الدفع مروي عن حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفع من ميتي وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يرسل الحديث سبق ذكره قبل ذلك يبقى الاستغفار بعد الدخل لا بأسره الاستغفار مطلقا لا بأسره لكن الاستغفار عندك التشريع كما يفعله بالبعض هو الذي به بأس وهو الذي كريهه المصنف رحمه الله من المكرهات التي أشعر عليها المصنف ايضا نسألك الانصراف عن الجنازة لدو صلاة كثير من الناس تنصرف عن الجنازة قبل أن نصلى عليها هذا الانصراف إن لم يكن به حاجة إليه فهو مقرور و... تشترك راهاته لو خارجة بدون استئذان لكن لو استعذن من الناس او طال عليه المقام وخطي اطلاق مصلحة هامة فيجيز له وحي نائب كارك الجنازة سواء باستئذان او بدون استئذان من الصراع للجنازة وإمكانها فضل كبير والصابة عظيم لكن هي من فروق الكجايات كما تقدم في بيان خطمان اصلي من الانسان من الامور التي ينبع ان يحصر الانسان هو تتبع الجنازات ثبع الجنازات منتها من الفضل الكبير يكسينا في ذلك الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم ان اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفطره من دفنها فإنه يرجع من الأجل بطيراتين كل بطيرات مثل أخر وان صلى عليها ثم رجع قبل أن تتفن فإنه يرجع بطيرات جرت عادة البعض والعياذ بالله أن يأتينا بالجنازة إلى المسجد للصلاة عليها نابلس الأكثرية من الناس خارج المسجد يمبلون ترك صلاة الجنازة بل وترك صلاة الفريدة وينتظرون لعجه واهية وهذا مخالف لسحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترك صلاة الفرد هي مخالفة صريحة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وان ترك صلاة الجنازة بدون عذر فهي مخالفة من الذي ينبغي أن يحرص فيه الإنسان على صلاة الجنازة وقلنا سابقا ان صلاة الجنازة تفيد الحي وتفيد المن من المكرهات ايضا حمل الجنازة غير المتوقع يعني يكره الانسان غير المتوقع ان يحمل الجنازة الى المصلة وان هذا يؤدي إلى انه سيحنساز عنها من الصلاة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لم يكن هذا الانهجين الا اذا كان سيحملها في الموضوع وسيتوضع في مكان الصلاة إذا كان مكان صلاة المسجد. والعلي كره هنا في المسألة، فإني صلّيت إن الجنازة ينبغي أن يحضرها آل الصلاح وأن يحملها آل الصلاح. لا سيما وأن الملاك قد تحضر في جنازتي بعض الصلاحيين. وينبغي العبد أن يكون في هذا المقام على الطهارة، ولا ينبغي له أن يكون على غير الطهارة. مسألة إدخال الميت في المسجد للصلاة عليه. حين. المعروف عبر التاريخ ان الصلاة على الجنازة ان في المسجد الملكية رحمه الله في مشهورنا المذهب يرون ان ادخال الجنازة في المسجد والصلاة عليه في مطروره هذا مرويين عن امام المذهب رحمه الله تعالى على. لكن انصلي عليها في موضع قريب من المسجد فلا رأس او اتخذ مكان خاص بصلاة الجنازات فلا رأس وبالكراها انه قد يسقط من الميت فيه فيتأذى به المسجد او يوجس به فرش المسجد لكن الحقيقة ان اكثر العلماء علماء واجفة العلم وتواتر عليه عمل الامة ثبت عن جواز الصلاة في المسجد ثبت ذلك عن النبي وعن الصحابة نروي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان عائشة لما توفي ساعة دوب من ابي وقاص رضي الله عنها قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليك فأمكر ذلك عليها فقالك والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه ثبت أن سيدنا عمر وسيدنا أبي بك صليت عليهم, عليهم الجهاز في المزل ومسألة فيها خلاف لأن في بعض العلماء من رد على حديث سهيل هذا خاص به فقط ومسألة فيها خلاف واسع في المزل وفي غير المزل لكن الأوفق الآن ان يتصلى على الجنازات في المسجد لانه لو صليت عليها في غير المسجد فربنا قل عدد المسجد لكن لو صليت عليها في المسجد زاد عددهم فاتجه بذلك الخير للمسلي وللمسلي عليها من الماكروهات التي اشار عليها المسجد فأيضا مسألة تكرار الصلاة على الجناز الميت في الاصل ان يتصلى عليها صلاة الجنازة مرة واحدة لكن بعض الناس يقشدونها بذلك فيصلون على الهيئة مرارة أو يصلوا أكثر من جماعة في مذهب يرى التراغة إلا إذا كان هناك سبب في إعادة الصلاة يقول خلوة الصلاة الأولى أو ككون يصلى عليه الأول غير صالح ويستحب إعادة الصلاة اتفاقا ويصلى عليه العدد صالح يمكن أن أقول أو أضيف إلى ذلك أيضا أنه لو كان صلى عليها عدد قليل او كاثر الناس ضمن الوضاع من المكان الاعراض الجميع ان يحصل الصلاة او يتحصل على الصلاة فلا بأس المسألة عادة الصلاة على الميت او صلاته يعني يقسم الناس عليه زرعتين او ثلاثة لان فيها نفع الميت وفيها نفع للحياة من الماكروهات التي اشار عليها المشنف ايضا الماكروهات تتعلق بالغسر تتعلق بالكافة يقول رحمه الله وترسيل جنو للمي كصخت وتحميته وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض وصلاة فاضل على ببعي او مظهر كبيرة والامام على من حده القتل بحد او قوى ولو تولاه الناس دونه وان مات قبلهم فتردد وتكفير بحرير او نجس وَكَأَخْضَرَ وَمُعَصْتَرٍ أَمْ جَنَى غيره وَزِيَادَةُ رجل على خِيْسَهِ الأصل في المين أن يغسّله المألوم من الناس وأن يغسّله الأقرب وأن يغسّله الفاضل الأفضل وأن يغسّله الإنسان هو على طهار أو هو عوض هذه الكلام وغواب التعامل ليست على سريمه لكن على سريم استخدام من هنا يرى المسنف قيام الجنب بتغسيل الميت هذا شيء قالوا لماذا يجوز يعني لماذا يقرأ ذلك الجنب قالوا ان الجنب يملك ان يتطرق يملك ان يتضارق او يملك ان يدفع غيره للقيام قيام بعملية الغسر لكن لو افترضنا ان المرأة حائط او نفساء وهي التي تغسر المجد لم يوجد الا هنا قالوا هذه كورها ليس باستطاعتها يعني اكبدها ممتد ونفاسها منتجة وذلك المصنف يرى جواز ذلك للحائط الحائط والنفساء أو الشالح يرى جواز ذلك للحائط الحائط والنفساء و... ولا يرى من ووجه الفاقي ما قدمناه من هذه الأمورات لا تم التطور أن الأول فهو يملك لكن لو كانت الحائط أو الحساء أرجونا أه... لو لم يجي غيره ما فلا دقس في ذلك أن يغسل مسألت الانسان الطفل المميق قبل كمان انه وسق المصنف يرى كراهب تغسيله خلافا ان بعض العلماء يقولوا بجواز تغسيله مسألة في غسل الدم ولفه في خرقه والمواراة دي مسألة ما ديش عليها خلافه لكن يقرأ انه يغسل يقرأ انه يسمى يقرأ انه يحمد يقرأ انه يفر بالدار. يعني بعض الناس درق عادة بعض الناس في لبات الريف ان هما يترنون في الدار في جدار من دلو الدار وان اعتقدت في ذلك. اعزكم من هذه الاعتقدات ما كان عليه بعض الناس قديما وسمعناه منهم من العجائز والكبار منهم قالوا ان لو ان الميت او الموليد لامني او لارينه ودفن في خارج الدار فان هذا نذيب وصولي ان امه لا تنجي ويعتقدنا بذلك ان دفنه في الدار معناه دفع للانجال بل يبالغ بعض الناس فيأطون المرأة التي تأخر حلها لقطعة من كثني ميتينج أو قطعة فشرية من نعش ميتينج أو نحو هذه الاعتقادات خاسية لا أساس عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما أو غالبا تدر عقيدة الإنسان أنه ينسب الأشياء إلى غير مصدبات والشرط المشرف رحمه الله لما اشار انا قراهد الى إن اتراهد دفن السقط في الدار قال ان لو دفن في الدار والدار دي بي بيعت هذا لا يعد عيبا في الدار ترد بينا. يعني انسان اشترى دار متبين فيها وجود جنين نتكون في جدار من جدرها او في مساحة او قطعة من ارضها هذا ليس عيبا من عيوب الذي يترد بيها في الدار لكن لو وجد فيها قبر شخص كبير يبقى هذا عيب. ترده الدار او يملك الانسان انه يناقش في مسألة الرد وعدم الرد الامام ملك رحمه الله يقول او يسأل عن الرجل يشتري الدار فيجب فيها قبرا فكان البائع دخناه قال ارى ان يردد فيه كأن موضع القبر لا يجد بيعه ولا الانتفاع به كأنه حبسي قيل له الواجد فيها المشتري قبر صوت قال ارى الصوت عيبا لان الصوت ليس من فرمة قيل اتنجوج الانتفاع وموضعه قال اكره ذلك قول سبحانه رحمه الله والقياس زواجه وانتفاعه به يعني الموضع المكتوب فيه في الجنيه الصحي من المسائل المقروهة ايضا في صلاة الجنازة ان يقوم شخص من اهل الفضل والصلاح بالصلاة على شخص مرتبع او التكب الكبير يعني لا يصدق ان يقوم عالي كبير او انسان من اهل الصلاح والتقوى والفضل عند الناس ان يصلي على مر... على بدعه والحراري او يصلي على الانسان مرتكب الكبير او يصلي على الانسان المجاهد الكبير قالوا ان وجه الكره في ذلك انه لما ما يترك الصلاة عليهم هذا يرضع انكاله من الناس وعلى ذلك على عليه اي شخص لكن الانسان الصالح لو حاشيا ضيعة هذه الهنازة المدنور او اتنى بين صلاة فينبغي ان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في حديث الخيبر حديث سيد نزيد بن خالب الجواني يوم خيبر أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم تغيرت وجوه الناس بذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله قال افتتشها متاعه ووجدنا خرزا من خرزيه لا يساوي برهم وضاع نفسه بسبب الخرزيات لا تساوي برهم النبي عليه الصلاة والسلام لم لن يرتدي لنفسي أن نصلي عليه وترك الصلاة لعامة الناس حديث آخر عن سيدنا جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قتل نفسه بمشاقص ولم نصلي عليه النشاقص هو جمع نشقص اللي هو النصر العريض أوتي برجل قتل نفسه ومشاقص فلم يصلي عليه وهنا هذا الإنسان اللي قتل نفسه أو المرتجع أو المجاهد بالكبيرة أو اللي ارتكب شئ من الكبائر في الغلول من الغنيين ونحو ذلك هذا لا يصلي عليه الصالح أو الفاضل لكن يصلي عليه أي شخص وسبق لنا أجناءنا الطلاب لو رجعنا إلى, إلى حقم تارك الصلاة في بعض حالات تارك الصلاة ان يصلي عليه شخص غير فاضل يعني يصلي عليه في الامام ولا سنحاول نسري هنا مستقل مساله مساله صلاه الامام على الانسان ما قتل في حد او قتله في خصاص الموضوع ده بالامام الامام الاعظم هو امام المسلمين المسلم مش كلام في قال المصنف يذكر عن الامام الامام الاعظم ان يصلي على شخص قتل في حد او قتله في خصاص مثل حد زين المخصن وحد الحرابة وحد ترك الصلاة ومثل المحطول في القصص وقال ان صلاة الناس على هذا الشخص بلين اذن الامام لا اشكال فيه يعني لو حتى الناس صلوا عليهم بإذن من قضيان فلا اشكال في ذلك. لكن الامام لا يصني على هذا. المسألة فيها خلاف المصنف اختار المشكل يعني في قول بالقرآن صلاته الحمامة على هؤلاء القول بهن لا قران في ذلك متقدم في قول يفصل بين الذي يأتي يقوم على الحرب وبين الذي لم يجئ كلياً والقول التالى هذا المصنف لم يقل فيه وإن كنا نرى والله تعالى أعلم أنه أقرب الأقوال إلى العلم فإن الإنسان لو أصاب حد من الحروب استوجب قتله فإذا وجاء كائبا إلى الإمام وعرض نفسه وقرق كما في قصة زرعه أيام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي عليه بأن فيه النبي عليه وسلم سبق في بعض الغوايات ونصلى على الغامري وسبق الغوايات أخرى أنه لن يصلي عليها ولكن أمر غيره أن يصلي الحديث دارة عن سيدنا جابك فالرجع من جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شغل على نفسه اربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتك جنود قال له قال احسنت ومنعه قال له فرجم فلما اثلفته العجارة فر فأدرك فرجم حتى نات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه نبي الوقت البقر فيها لم يقل ليه محر وابن عن الزهوريه فصلى عليه صلى أبو عبد الله فصلى عليه يصحك قال رواه معمر قيل له رواه عايق معمر قال لا يعني وضع من نذير روك عبد بخل ان صلاة النبي على المحدود تفرد بها معبر في قصة حديث مريدة وقصة الغمدية أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا وقال ثم أمر بها فصلى عليها ودفن المصنف رحمه الله اشار الى وقوع تربط المزهر هنا مسألة همة جدا لو ان الانسان استحق حده ومات, ومات قبل ان يقام عليه الحد يعني الانسان اصاب حدا من الحديد التي تستوجب وفاته ولكن قبل تنفيذ الحد عليه يعني تكون يحوص ايام استعدادا لتنفيذ الحد مثلا فمات في تلك الايام او في تلك الفترة قبل ان يقام عليه الحد وصلا عليه أو لو صلى في تردد النزول أو من يرى الصلاة عليه لأن رغد من عدم الصلاة على أن كانوا أولئك الزجار عن أفعال اللي يفعلونه وماذا مش شخص لم يقم عليه الحد فمعناه أن الأمر لم يشتهر وهو بين سيد شخص تقطع زل أو قرر ستره لذلك من عند الله عز وجل القول الآخر لا يصلى عليه لا اختيار من لقمة اختيار من لقمة لا بنسألك العبرة والردع لغيرك من المطرات التي أشار عليها المصنف أيضا التكفير في الحريم والصوت النجس والصوت الأخضر والصوت المعصفر والزيادة في التكفير الرجل على خمسة أثواف بمعنى أن تكفير الإنسان بالحريم مقروب تكفير بالصوت النجس أيضا مقروب لا ترقب هذا بين النساء والرزود ومن الحال لو اشترى ان يومال كثير والنقام ليس نقام بهاب ولا طق والجديد أولى والحي أولى والجديد من النهي السيام اللي صغط بالقدرة او بالحمراء او صغط بالعسكر ونحوها من الملتاب قاموا بقراهة في السلاة لكن المصبوعة او ملقى عليها زعفران او ورس او نحو ذلك هذا نوع من بلا بس دي وتقدم منا مسألة الكفر ان اكمل درجات الكفن بالنسبة للرجل خمسة التياد على الخمسة المصنف يشير الى كونها مكرهها هناك نقرهات تتعلق بالتشيع والدرس يشير لها المصنف رحمه الله بقوله واجتماع نساء لبكا وانصرا وتكبير نعشا وفرشه بحرير واتباعه بنار ونداء بيه بسجد او بابي لا بك حلاق بصوت قصير وقيام لها وتقييم قبر او تبييضه وبناء عليه او تحويج وان بوهي به حرمة وجاز للتمزيز كحجر او خشبة بلا نقش من النقرهات اجتماع النساء في مكان القيام بالبكاء على الميت سرا او غار وتقدم لنا إطارة الكلام في مسألة البكاء الميء والنياحة واللط ورح مسألة الاجتماع البكاء وإن كان جائز لك المسألة الاجتماع ستؤدي إلى ماذا ستؤدي إلى النياحة وإلى اللط وإلى المتعمل وإلى الخروج عن الصواب والحديث متقدم في حديث موت النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر النساء يبقين سيدنا عمر يضربين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابكينا وإياكنا منعي الشيطان من الماكرات أيضا مسألة الميك الصغير احنا أشعرنا انه ان يراعى اختصاد سكافل يراعى انه لا يعمل على نعش الا الى طور لكل حجم وثقيل على الناس يعني يعمل على الين يقول هرايضا ان احنا نقوم بتكبير نعش الميك الصغير يعني إن كان عندنا نعوش على قدر الصغار ونعوش للكبار نضع الميت الصغير في نعش كبير لأن هذا من المباهاه والفقر مسألة أيضا يقض فيها كثير من الناس من الخطأ الهام أن يفرشوا نعش بالحرير هذا أيضا مكروه في مباهاه وفقر إذا كان الميت امرأة في حرمة إذا كان الميت رجل ومعروفه من حرمة اتخاذ الحرير اللي جاء الوارد فيها حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم المقروءات أيضا فيها إتقان مني بالنار هذا في تشاء والعياج بالله من النار وهذا أيضا من فعل جهليه والنبي عليه الصلاة والسلام مروي عنه في حديث أبي روية رضي الله عنه وأرضاه قال لا تتبع الجنازة الجنازة بنار ولا صوت الحديث مروي عند الإمام أحمد وهو حديث حسن لغيره مروي عند أبي داود ونروي عند البيناقي رحمة الله تعالى عن المزمي نروي أيضا عند عليشان بن عروة عن أسماء بن تابرق أنها قالت العلاق اجملوا الثيابي إذا ميت ثم حميتوني ولا تذروا على كثني حناطة ولا تتبعوني بنار ولا تتبعوني بنار هذا من مصايا السيدة أسماء بن تابي باكر رضي الله عنها وأرضاه ذات المزاقين و لو رجعنا الوصيد سيدنا عمر بن عاص وجدنا ايضا فيها مانيو عن مثل فيلم مساجد لذاء على الميت في المساجد في ميكروفونات او مرتبولات صوت المساجد مكروها ان يقال مات فلان بن فلان واسعوا ربنا قالوا هذا من النعي الذي كان يحدث في الجاهلية لكن الاعلان عنه في حلقات العلمي في المساجد سيرضا يعني يمر على الحلقات يقول لهم فلان مات احضروا جنزاته وفلان امات احضروا جنازته هذا لا بأس او اعلام من غير نداء هذا جائز بالاجمع ومسألة الاعلام عن مكان امان وصل فيها الكلام مطاق اوسع يعني الان وسائل الاعلام ينشر اخبار المي او ينشر نعي المي في الجرائع وفي والمجلات وفي المجلات ويبالغ في ذلك وانها غريبة جدا فيها بذل من نفقة وفيها هكت أحيانا لإسرار وإستار وفيها فخر ومواهاة وفيها إطلاف للمال وفيها تحمير لورثة الميت ما لا اليوم أثناءنا الطلاب الجرائد والمجلات تتكلم وتفلت صفحات كملة لنعي الأموات ويقال مات فلان ابن فلان نسيب عائلات كذا قريب عائلات كذا والد فلان الذي يعمل بجهة كذا أو مؤسسات كذا ووالد الطابق فلان ووالد مهندس فلان هذا الكلام لا يخيد الميت بشيء بل هو فخر ورياء ومباهاء والعياذ بالله وإثلاف مان فضلا عن نقطة الهامة جدا وهي لأن هذه نشر مثل هذه المظائف ومثل هذه المصبيات قد يطال في بعض الناس بعض ذو المناصب الهامة أو المناصب أو المظائف وعداء العرض يتفطرون لهذا الامر جيلاً ويستعملون ذلك بسلاح البرطان وأذكر في هذا النقام مقطة همة وإن كان ستخرجنا بعض لحظات عن الموضوع أنه ضبطت في بعض الأماكن وبعض الدراسات التي تقوم على صفحات بناعية إن يقوم بها بعض أعداء نبي الأمة فيجمعون اسماءهم ووظائفهم واسماء كبريات العائلات التي تنشر معها على صفحات مكانية في الجرائب والصحيب ومجنوب بحيث تترفع بهم قاعدة بيانات هامة واسعة عن عن عائلات كبرى وعن مناصب كبرى في بلد الماء او مدينة الماء او دولة الماء هذين يستغلون بعد ذلك استغلالا سيئا في أعمال كذبصين العياج بالله وأعمال ضغوط تمارس على بعض هذه الشخصيات التي نشرت أسماءها في النعم. أيضا مسألة آآ فيها نشر آيات قرآنية تكتب أحيانا أو أحيانا بعض الأحاديث فتعرض تلك الجر أو تُعرض تلك الجرائد والمجلات للطاف عليها وقصف عليها بالأقدام والهانة وما إلى اذكر من كلمة الغرب ان الغرب الكثير من بلاد الغرب بينما ينشرون نعي ميت معددون ما ينثره فقط ولا يتعرضون لأهله ولا لأسرة فلان والذي كان يجعل منصب كذا ومن اكتشفاته كذا ومن اختراعاته كذا ولا يتعرضون لكونه قريب عائلة فلان او صهرة من عائلتي فلان سينبغي على المسلمين ان يتفترون من هذا الامر يتفترون من هذا الامر جيد بس اجتب اعلام في حد ذاتها وبأس بها. لكن الإعلام لهذه الصورة وفيه إشكال وفيه مبهار وفيه الأضرار ما أشرنا إليه ونمي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة السعزاء التي كانت تقوم المسجد لما توفيه قال أفلا آذم تموني به أفلا آذم تموني أو أفلا كنتم آذم تموني به فكأنهم صغاروا أمرها فقال دللوني على قبرها فدلوه فصلى عربي يبقى أنا الإفعار أو الإخبار لا ذأس ولكن لا يأخذ هذا الشك من المكرهات التي يشيذ عليها المصنف ايضا في النص الصالح مصنف القيام للجنازة ان الجنازة تمر عليك وانت جالس فتقوم بتلك الجنازة قال ان القيام لها مجرد القيام لمرها مكروم لكن بعض ايام العلم يرى استخدام القيام للجنازة استدام بحديث عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى توقني لي تقوم. هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم وفي رواية من عند الكوميدي حتى تخلفكم او توضعها والعلي حفظة المائكية في هذا الامر ان الامر بذلك قد نسخ اذا نمد السوق رحمه الله يشير الى ذلك في قولي اعلم ان القيامة بالتنازة كان مطلوبا اولا ثم انه أن نسخ ففين ابن عارقة ان نسخى ومن الوجوب لاباحة او النبض قولان وما ذكرها المصنف من اقتراها فلعل فهمه القول بالمروشي ثم نسخ قلت المسألة فيها كلام طويل للفقهاء والنمي الشوكاني وسع فيها جدا في كتابه مين الأوطار ميلا الماكرواتي ايضا التي تتعلق بالمين والتشيء والدفن مسألة تطيين القبر او تخصيص او تغييد بالجين وهنا تقدم ميلا الكلام عن صدق القبول وانها تخذ من الرياء والمبهام ولدى مصارك البناء على القبور أو التحويز لموضعها بالبناء حولها كما يخرج في الكثير من البلاد أو تجميل القبور والكتابة عليها و... ولغى في هذا الأمر من المقروهات يروى عن سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قال إنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ الحديث مروي عند الإمام الترمذي. وقال حسن صحيح وأوين الإمام أيضا بالتحاول في شرخ معنى أصال والإمام الأدباني رحمه الله صحح الحديث الكبور ليست محل لذلك أن يكتب على القبر اسم الميت وطريق موته والمآثر التي عندزها كما يفعل في بعض البلاد لكن لا بأس أن احنا نعلم القبر بحجر أو راح ولم عن بقية الكبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قبر عظمان ابن عضيون بصحرة لا نضيف مسألة النقش والفجارة ونحن ذلك فهذا من مما لم يرد فيه سند صحيح هو ليس لهذه المستشعى صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه عمل السلف الصالح وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من المكرهات التي تتعلق بتشيع الميتية وتشيع الجنازة وفاقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته